زرت واحد مروج مخدرات المخدرات موجودة السيارة فين فلوس موجودة لكن وجدت على باب البيت يحاول الانتحار ودع أمه قال يوم أنا مسافر ويتيم قالت يا أمك وين رايح قال ما مدري قالت يا ولدي كيف بالسافر وحتى شنطة ما معك علمني ويش فيك يقول والله انا فكرت بس اني انت في البيت اخاف تموت علي كنت أبغى أشوف مكان قريب حول البيت أنت هربي. جيته الظهر كأن عفريتة من من ااا قاعد في الشمس وفيني لو سروال وما عم سألس. سلمت عليه وكأن سبحان الله جيت في الوقت المناسب قبل إن ينتحر دخلت أنا وياه في المجلس هديه أتكلم معه والله ما أقول لكم خمس دقائق أقل يمكن أربع دقائق. وكل ما تكلم كلمة كان يقول بس هذا اللي جاوبني فيه كأنها عقد قاعدة تتحل حل في صدره ضرب الأرض وقال والله لا أتوب والله لا أتوب ما حلفته ومن تبقى نفسه الجلسة اللي جلست مع زيادة دافعية شوي وش السلبيات وش الإيجابيات إيش خسرنا إيش ربحنا دقائق كفيلة انها زودت عند القناعة واتخذ قرار وحلف بالله وضرب الارض ان يتوب ونتغير. راح جاب كراتين. مليئة بالبلاوي صور. مخدرات. افلام. بلاوي بتلتلة. طلعنا اخذنا قرورة موية وحطينا فيها بانزين. ورحنا الظهر. وكنا في حر موت. وجمعنا اغراض عليها وخشب واشياء وحطينا البازين وشبينا فيها نار انا كنت جالس اجمع على النار وهو كان واقف وكان يبكي وكنت اذكره بالله واقول احمد الله هذا الباطل احترق وهذه البلاء تخلصت منها احمد ربك انك ما انتحرت في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابو هريره من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها من احتسى سم سمه بيده يحتسي في نار جهنم خالدا مخلدا فيها من وكى وفي روايه من وكز نفسه بحديده فحديده بيده يكؤ بها في بطن في نار جهنم خالدا مخلدا فيها قاعد اذكر بالله واهديه اقول احمد ربك انك ما مت وحطت ربك ان الباطل اتلف وانتهى والله الواحد يحمد ربه انه هو بنفسه اللي اتلف الاشياء اللي عنده ام في ناس ماتوا وبقت تشاهد عليهم صورهم واحد يقول يوم مات اخويا اخذ جواله ويا ما شفت اللي فيه تمنيت انه هو اللي اتلفه بيده احنا كم عندنا اليوم شباب في جوالاتنا مش عندك في اليمين في الفيس Twitter في تويتر في كيك في البلاوي اللي, اللي قاعدين نتقلب فيها طيب من بيتلفع عنك بعدك طيب من بيصلي عنك بعدك إذا أنت ما قدمت اليوم مم أنت بيقدم من بيقدم وهل تقبل إذا شبابنا اليوم قرارات سريعة شجاعة بالتغيير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح